وَلقد اُجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا من سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا بني اسرائيل البحر فأت بعهم في العون وجنوده بغيه وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل هِبَنُو إِثْرَائِلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَلَا نَوَقَدَ عَصَيْتُ قَبْلُ وَكُنْتُ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَذْلِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّكَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ عَلَى آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٌ وَرَزْقٌ أَنَّهُمْ مِنَ الطَّقِيبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَهُمْ رَبُّهُمْ يَقُولُ أَنَا لَكُمْ مُسْتَوِيٌّ وَأَنَا لَكُمْ مُسْتَوِيٌّ وَأَنَا لَكُمْ مُسْتَوِيٌّ وَأَنَا لَك تَجَاءُهُمْ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون من الخاسرين ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءهم هُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ